أ و يكون لك بيت من زخرف أ و ترقى, ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى, نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ن ق ر أ ه 「そん ا に大変なこと言っていたら」 قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في ا ل أ ر ض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا, لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إ ن ه كان بعبادي خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء فلن تجد لهم أ و ل ي ا ء من دونه ونحشرهم يوم ا ل ق ي ا م ة على وجوههم عميا وبكما ونحشرهم يوم ا ل ق ي ا م ة على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبت س د ن ا ه م سعيرا مأواهم جهنم كفروا ب آ ي ا ت ن ا وقالوا واذا كنا عظاما ورفاه أئنا, ائنا لمبعوثون خلقا جديدا السماوات. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر, قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا وجعل لهم أ ج ل ا لا م ف م ب س و ع ه ا ل م و ن إ ل ا ك ف ب ل س ق للعلوم ت الاسلاميه ك و إ ذ ن لامسكتم خ ش ي ة ا ل إ ن ف ا ق وكان ا ل إ ن س ا ن قتورا